شكرا أنا أبداً في كده إذا لم تكن في مع الضرب ومع العصر خلنا جمعنا في الجيل كمسكيتو ما زال إذا الناز يوقع لكن المشكلة هو المشكلة هالي سيكون له تأميراً بيأكل له بعد الاستأناف يعني بعد الاستأناف يعني يكون كل شي حاضر المصري هم؟ من أصل السفير مو موجود مزيل ما وصل عشان هما في حالة انتقال نقلة يعني مع القنصل الآن تح... تكلمنا قلنا نحن علمنا يعني بهذا الشيء بشيء حديث هذه كل شيء نحن تضامن معه لكن ما بقدر أعمل ولا شيء إلا حتى يأتي السفير أنا أقول لك أنا, لك أنا عبول عبول ما أحتو شوفنا تضامن هذا الأمر يريدون أن نعلم بأن الشيخ نوري هذا أول كلام طيب ما هي الخطوة التالية قلنا لهم قلنا لهم شوف إن شاء الله ندرس الخطوة ننتظر السفير هذه فقط يقدر الرماد في كانوا يقول إن شاء الله صغفوا وصغفوا فقط يريد أن يصغفوا فقط وإذا لا يوجد شيء جدري عشان قلنا ما نعرفش نعمل أي حاجة إلا هو السفير يبدأ موجود قالي من هون أسبوع لا رح يكلمنا في عشر أيام أخرين رح يتصل بينا إن شاء الله يعني قلنا يعني علاقتكم الدبلوماسية حاجت هنا سوفين في السؤال يا بيستنفين عف يقول؟ أنا لم أرسل المرسل أصلاً. لا, لا سيأتي السفير. لا, لا لا لا سي... سي... سيصل مرة. آه سيتصل بنا نحن يعني. حلو حلو شو شو. و... لا ما يتفشل. زعمه؟ أنا سعداء. محاولة. لا شيء يعني. لو لم تتصل لن يتصل. م. م. هذا أعلم علوم. صحيح. أنا أعرف كل شيء. شلون يقولونا؟ صحيح. نحن قرأنا هذا الشيء وعلمنا وهذا آسف أنا والشيخ بريء والشيخ داو. وش لا يوجد من هو متزايد أكثر منه هو زيد وكذا وكذا وكذا لكنه بعدين وشو عرفت إنه قالنا في الآخر قالنا والله لما معناها حتى يعني معنا راح على بلده راح يروح معزز مكرم راح يلقى وظيفة أحسن تمهيد يعني تمهيد اللي خلاص إنه السفارة السعودية تصدر إن هو إنه هو بنكهة إنه كسب لا أنا خاف من هذا الشيء أنا أتوقع على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الآن <أسع> الحكومات أو السفارات أو كذا العربية الأسترالية هي كثيرة. إحنا ريحنا يحنا وعوننا من وجه. هذه الشيء. لا السعودية لا تريد فقط أن تمس سمعتها. وصل المركز. يسحبون المركز ويسحبون الإمام ويسحبون كل شيء. وخذوه وحملوه إلى إلى إلى بار. ماذا يهمنا؟ لكن الآن نحن الآن نبقى. معيزنا عن المشاكل والتهميات وصقبنا وكلام هل الذي نريده؟ هل المكز؟ هل المكز يهموا أحدا؟ لا والله لا يهموا أحدا, أحدا. وانه يدعى الإسلامية يهموا أحدا صحيح لا نعيشنا ورأينا والله لو أحكي لكم أدعينا هل, هل أجاب العجاب؟ هل شاء الله يعني نتوكل على الله عز وجل ثم يفعل ما به سعيه يفعل بل كمال وعلى الله سؤال الرابطة مالا نحن لسنا مضطرين للتبسك بالمركز. هذه من موين المركز. طيب لك هالمؤسسة تقول هذا الكلام. فهمت؟ الآن أنا أخشى أن غدا يقول يقال لكم أنتم ماذا تفعلون؟ المسؤول عن المركز الكبير هذا الذي قام. فلماذا أنتم تفعلون ذلك؟ ما أشأن يقول؟ أصلاً يقال ذلك. لا. أنت قادم شيء. المسؤول عن المركز. المسؤولية مباشرة لأننا يتسوّلون كل شيء ومتعينا أعزها كده نحن لسنا مضطرين إلى أن نتمسك المركز إسلامي وخلاص انسحبت لألوساء إذا ماذا لقاء؟ الكل انسحب يعني عبد لا أصلا هم ليس أقول إحنا نحن إحنا نجلية سعودية من أصل والإغانين تبعونا محقون من ناحية وين محقون من ناحية أقرب محقون من ناحية لأن الآن هل تعلم بأن هناك من المسلمين من يطالب يسحب المركز في أقرب؟ أكثر مده؟ بعد بعضهم قال في شهر لا. في شهر قال لا نريد سنة نريد شهر لأن هناك في البرلمان يعطى للمركز فرصة سنة لجللهم أغلاق أغلاقه وبعد سنة سواء نسعى المركز ويقول لا سنة كثيرة نريده في شهر طيب لكن هناك من المسلمين من يبعا نريد ما نحن نرجع إن شاء الله نلعب نساعن نلعب نلعب هذا وديهم الأف. التصوير للعب. سبق لنا فيما مضى أنه إذا كانت السهام تساوي المسألة تسمى مسألة عادلة. ليلة. عادلة. ليلة عادلة. عادلة. وإذا كانت السهام زائدة على المسألة تسمى عائلة. وإذا كانت السهام أقل من المسألة سمنا بإسقصار في تحددنا فيما مضى على العود وقلنا بأن المسائل التي تعون كم؟ ثلاثة ثلاثة ستة كم مرة تعون ستة؟ أربعة أربعة, أربعة, أربعة, أربعة إلى واحدة أربعة, أربعة. وهي إلى؟ سبعة. سبعة. سبعة ثمانية ثمانية عشر لو عالت إلى سبعة عالت بـ؟ واحد على ستة ماذا يصير سدس على ست سدس فيها ولا واحد على اثنين سدس اثنين سدس بيثلاثة نصفها بينصفها بأربعة بيثلاثة ثلاثه ثلاثة تلتاش لا بقية لنا 24 24 مرة واحدة نقرأ الآن موجودة في هذا مثال على المثال, المثال. الآن مثال لعول 24 كم مره تعول تعول مره واحده الى 27 هذا مثالها عندي زوجة أب. و ابوهم اب بنتين بنتين بنتين, بنتين. بنتين. طيب بنتين. بنتين. يا مشمع الو... الزوجة عندها الثمن لوجود الفرع الآن عنده السدوس زائد بالباقي لوجود الفرع الأنثى ينبقي لذلك الآن عندها السدوس والبنتين الثلثان طبعاً ثمانية وشترة مسألة من؟ أربعة عشر أربعة عشر لماذا من أربعة عشرين؟ تدخل ثلاثة وستة تدخل ثلاثة <خلات> وستة تدخل مدفي <تكلمة> ستة وستة ثمانية ثمانية ثمانية تقبل سنتوب ثمانية تقابل ما ما ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة أو أربعة في ستة أربعة في ستة ثمن وتسعة كم سبعة سدس الأب أربعة, أربعة. سدس الأم ستة عشر ستاش عشرون أفرار عشرون سبع, سبع, سبع عشر. تعود إلى سبع سبع. سبع. هذا مثال يعود أربع عشرين إلى 27. كم مرة تعود أربع عشرين مرة واحدة تعود إلى لماذا عانتك؟ تمام بثمورها عالس كم كم رقمًا أضفنا؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة لنفع كم؟ ثم ثم عالس بثمورها نعيب حين أن نذهب ما من العوض؟ عوض النجمة السهام شوف 16 24 أكثر. 27 وتكون هذه السيهاة أكثر, أكثر من المسألة, المسألة. فهنا المسألة تحتاج إلى عاول المسألة التي تحتاج إلى عاول ليس 2 ليس 3 ليس 4 وإنما 6 ليس 8 12 24. 24 كم؟ 3 كم تعول وستة؟ أربعة مرة تعول 6 12 اه 4 اربع مرات تعول الى 7 8 9 10 مرات كم مره تعول 12 ثلاث مرات 3 مرات الى 18 19 كم مرة تعول 24 مره واحده مره 27 قلت لكم هذه المساله هذه لا لا مشي واحنا بهارات ولا قوية هذه كتب موجود عندي في المكتب ما شاء الله فقلنا ايه؟ صدق ولبن يعني صدق صدق جريش مرحباً مرحباً هل يحصل على الهدفة؟ عندي تاني زيادة غير؟ نعم كلكم موجودين يعني؟ اللي يجي أنا عندي في المرسل الآن موجود قديل الأخوة اللي كانوا بيسألوا عن الرسوم فيه اللي هو البونق تكتفه في المدرسة العربية الآن موجودة الموجودين تدفع وعطيت ورقتين تقريباً ورقة من وقت البس السمك عليها وعثالة وبنية على بيها اللي عنده أو اللي هو ما عندهش كاس بنك ممكن يدفع كاش يعني لو ها لكن هم موجودين أنا مرتاحين لازم تغش تغيب إن شاء الله هذه المسألة سؤال عنها رد علي رضي الله عنه فوق الميماري أجاب مباشرة قال. قال الحمد لله الآن ثمون أطوى وشرين كم؟ ثلاث الآن ثلاثة من سبع وشرين ثمون أو تسع؟ تسع لأن تسعة ضرب ثلاثة كم؟ سبع وشرين إذن أصبحت تسع أو ثمون؟ تسع. تسع. تسع. تسع قال علي رضي الله عنه الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة أما بعد فقد صار ثمونها تسعى وماشاء الله على عندنا ديالنا كم عدد العين؟ شاء الله, الله باش نا إلى. بابة سعيح. بابة سعيح. طيب. قبل طيب <تصحيح> في وصل صحة عندكم سؤال استخرج وصول مسائل نعم ممكن. عندكم ممكن. أنت ما بعرف <تصحيح> أين تصحح هذا بقبله قبله ببقليل هذه صحة وصفحتين إيه استخرج هذي دون لك سبعة كذا بالنظري فقط شقيق وبنت من اين المسألة؟ من ثلاث نصفه وشقيق وشقيق وبنت اربعه اثنين شقيق شقيق وبنت اخ شقيق ابن يشخ لسا ابن بنت واخ شقيق اسمع اللفظه تقول اخ شقيق اذا هي تاع شقيق بنت هذه هو ده اخوك اذا تقول سابنه شقيق وبنت <متحدث> طيب إثنين. إيه بنت وأخ شقيق حتى أنت تصدق معنا <متحدث> <متحدث> بس أنا اثنين ثلاثة ثلاثة للبنت والباقي لي أخ شقيق زوج وشقيقة اثنين كذلك من اثنين لأن لسة ونسة سأل لك سبي أم بنت بنت إبل عم ستة. ستة. ستة. ستة. ستة إلا الأم لها سدوس. سدوس, سدوس وبنت م... م... النسف م... النسف والسدوس بنا السلس. تدخل نكسل في بي. ت... بي واحد بنت الإبن السدوس إلا نونى مع السدوس ستا تماثل نكسل في واحد زوجة أخت شقيقة أخت لأب جدّة زوجة مال علّة ربع أربعة شقيقة شقيقة النص طيب اثنين مع معال أربعة ايه تاخد اكبر اذا اثنين اخليه سدس سدس نعم اذا ستة واربعه تمينهما ايه ما انت سدس ايه سبعة ايه ما انت سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة ف... ألف عشر. ستأخذ. ستأخذ. لا كسرى. اثناعش. ثلاثة أبناء وابنت. تلدنها؟ ماذا تقول؟ تلدنها؟ للذكر. نعم للذكر. بيطلع سبعة. سبعة. سبعة. ابن. كل ابن سهمان سهمان سهمان و أم وأخوين أم خمسة وثلاثون. ثلاثون. ثلاثون. نعم. ثلاثة وستين صح. ستين. ستين. قاعدة نشوف صار. صحيح. نقول قاعدة. لكن ستة نعم. لكن. نص. شقيقة. نص. نعم. نص. ستة وستين. تذكر. تذكر. أنا زوج وأختي أم وجدة. زوجة الناس الناس الناس سدس قولي أب الناس إلى نفس في واحد. واحد. واحد مين واحد اثنين اثنين اثنين ستة هنا مسألة عادية لا تسع عائلة ااا عائلة كم سبعة عائلة بسدوسها أكسبه كل واحد يكسب لا ينظر فيها كل واحد يكسب يعطيه مسألة عادلة يا مخل؟ مسألة عادلة أعطوني مسألة عادلة نعم إن عادلة, كيف عادلة. قد نفس المسألة هي ال لل... ال لا سوي سوي أس هلا هلا أكسبه صديقنا لا يكون عصبة كان خلاص يعني لا يكون عصيب أصحاب فروض فقط تكريم مسألة عادية <تكريا> مساله عادله حسب شنو هو يقصد كل واحده تعطيني مثال يا ها نمشي يا قد شاء الله و يأتيك في سؤال الامتحان مثيل بمسألة عادية. ولو كنت سأجيب شخصين. لا شخصين. سهل. <تصفيق> <تصفيق> بعد. <كتبتو؟ تصفيق> عادلة. ما كتبت زوج وابن جرفو ابن ابن عاصم اي زوج وابن وام فيها ايضا اه زوج وابن وام زوج وابن وام اه وي شرطه زوج بنت وام فيها خالص هنا ربع ها? ابنت الاسف الأم السدس مسألة 12 عشر زوج كم؟ تلاثة ثلاثة ابنت السيد ساد أم اثنين بقية واحد هالي تعود ناقصة ناقصة انت حسيتوها 12 12 هي 13 ها؟ 12 اه سادة سادة سادة سادة سادة اقترح واحد اخر أم وبنتين ام وبنتين المحر الأم عند السدس الامنه السدس بنتي قرتها مثلا من 6 ايوه واحد و 4 ناس ما اخ ام, <تصفيق> ام اخ هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح الام لها الثلث السدس له نصوه اخ الام <ناس. تصفيق> السدس مثلا 6 ايوه كانوا 2 3 1 هذا هذا صح. إحنا مثل مثل عندنا أم وأخت شقيقة وأخوين لأم. سمعنا نسوي كل شيء. هاي. وصلنا إلى هنا. طيب. أم أخوالي أم أخت شقيقة أخت شقيقة أخوين الأم سدس شقيقة لها نس ثلث, ثلث. ستة واحد ثلاثة اثنين. واحد سنة ثلاثة نعم صحيح صحيح عاد عاد بنت بنتان وقوىين له لا لا لا هي لا خوين واحد زوجه وابنته ااا يقو واحد زوج له وبرضه <تصفيق> وابنته لها نس قو واحد مسلا سهل قوي يا حاج حسك قاعدين نعمل مس سهل جدا زغزوق خفيف مثلا بنزني 1 1 ليه ما ده اخوان في الكتاب ولا احد يسمع لي أحد، أكسبوا مسألة عائلة عائلة إما 6 إما 3 إما 4 عائلة Ne amezinler. هل العائلة هل يكون فيها عاصب؟ لا أبداً. لماذا؟ لأن العائلة بمعنى أننا يريدوا زيادة في الضرب وأن العاصب ينصدد الباقي لا يبقى باقي بعد ماذا؟ زوج أخ شقيق وأختي في عاصب أيضا، أخ شقيق عاصب لا يمكن، لماذا؟ زوج أختي أب جدة؟ نعم، زوج أختي أب وجدة نعم، سنة من سنة وتعول إلى سنة, سنة, سنة زوج أختي شقيقة وأختي أب؟ صحيح نفسها هذه زوجة سنا زوجة بنتين جد وجدة عاد زوجة زوج بنتين بنتين جد جد جد زوج زوجة هو زوجة عفوًا هي لو قالت الزوجة تعالتها بزوجة بنتين الجد ستس زائد الجد ده ستس مسأل ثلاثة بنتين ستاش الجد أربعة إذا تعال إلى سبع عشرين نعم زوجة أختي أم زوجة أم زوجة أختي أم أختيني لي لأ هو ال أو الشقيقة لا يختلف الأمر الثاني في الأم هو أم أم أختي أختي في عرس لأ الأخت أختي زوج جدّا بنت بنت أبنتين، نفسنا بنتين. بنتين. بنتين. بنتين. الزوج له ربع، ربع. الجد لها بنتين ثلثان، بس عشر. الجد ربع الجدة اثنين ثمانية. هذه ثمانية عشرة، عشرات، صحيح. نعم. هذه زوج. اغتين شقيقتين لازم نهو نس نس شقيقتين هذو ثلاثه له ثلاثة و 3 اربعه تولي الى 7 شفتنا اذا زوج أم أم أم أم وينت وينت نه نه وقفه وقفه صوته صوته هنا نبي نبي نبي نبي نبي رقم نبي في نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي من نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي Lazım doğru bir Lazım ايش هو؟ لا لا زوج زوج اخوان نسيت صافي صحيح اذا متى يرث الاب متى يرث الثن متى يرث الاب كان فرع كان فرع لا يوجد فرع إذا يرث هنا نقول زوج والجد جد تصحيح تقريبا نعم الى زوج اذا زوج جو لا اخت ايضا شفت يقول لو دون لماذا لو كان اخت شقيقه والام حكم واحد الأبد. لكن اذا كان كان ام شو هو مم. الزوجه الروح المختريقه نفس الام صار اخت غير من ترجمه لوجود بين هذا وهذا زوجة ربع ثمانية، شقيقة ستة، ستة أربع أربع أربع أربع عائلة الناس لعائلة، لهم نت زوج فولك. أم زوج <تصفيق> أم وجد جد جد جد زوج وبنت وأم زوج, زوج. وبنت عملناها عم. عم. بنت باقي زوج أخ الأب وأخ الأب سيب أخ الأم، أخ الأم، زوجة معد. نعم، أخنا نعم. ما قلت عشرة يقول في الخطأ. زوجة كمون؟ زوجة. زوجة؟ زوجة؟ بين؟ بين؟ أخ الأم. شو بيكون ثامن؟ الزوجة ثامن، البنت لها نصف، والأخ الأم يدل وجود الفرع. مثلاً ثمانية، واحد أربعة. كم يبقى؟ ثلاثة. ثلاثة إذا ناقص. هذا صح. مش عارف انا اقول الاخ الام كان احبك اخ لي اب اريت الباقي يكون عاصب يكون عاصب طيب لا انظروا في الكتاب طيب اغلب الكتاب يكون افضل افضل الكتاب كتاب. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا هو أن يعني هو كان يف أي طيب, طيب خلاص. أعرف موجزها. أعرف موجزها. طيب. مسألة نتابع. مسألة فيها عاون ستة إلى تسعة. عاون ستة إلى تسعة. أكسو. مسألة فيها عاون ستة إلى تسعة. L 6 ila Özellikle müziğe? Müziğe teşekkür ederim. Özellikle müziğe. Özellikle سهل جداً والمعروف زوجك هل أصفت يا شباب يلا نفتل كتب زوج و أخ أخ لا أ أي أخ لو كان لغيري أم لا لو كان لأم قد يكون أخلي أم طيب زوج و أخلي أم اختار جميل آخر لا يحجب الأخ لي بعدك الزوج وأم وأم والجد أم تعرف بالجد زوج جد اخت والجد لا لا في تحسن لا خلاص ده ام اخواني لي زوج لحظة واحد سنين ثلاثة سمع عشرين انتا سمع عشرين لحظة شو لواحد اه تخليقه اه دون الجد تخشيه والون اه الجد الجد يحشيه ليخلي ام مصطفى زوج ام زوج و أم مم. مثلا من ثلاثة واثنين يبقى دي لاقصة لاقصة هل قلنا ماذا؟ عوضة إلى تسعة زوج, أم. أم. ذكر زوج و أم إخوة لذكر زوج أم بداية صحيحة فقط افتاج إلى زيادة زوج و أم, أم. عاصم عاصم جد وجد وجد وشفيقة كان عاصم عندنا الزوج عاص و أخت و لأبنا لا لا. أخت أب زوج أخت أب. زوج وأخت وأم. م -م. زوج, زوج زوج وشقيقة ما زوج ثلاثة, ثلاثة زوج وشقيقة ثلاثة اثنين زوج زوج نصف نصف نصف نصف نصف ثلاثة ثلاثة ستة ثلاثة ستة واحد سبعة ثلاثة ستة ستة ستة ستة خيمة هاد لكن كل امتبات <تصفيق> لا في كم والام نريد خمسة عظيم الاخت شقيقة كم <مم> الى كم؟ سبعة أضيك أخلي أم وأخلي أم طبعا شوف سمورة أنا عندي هنا زوج زوج طبعا مثلا من ستة الزوج هنا ثناثة عندي أم واحد أخت شقيقة كم؟ ثلاثة أنا كم عندي؟ سبعة أخويني لأم اثنين. كم جموع؟ سبعة مثلا من ستة ثلاثة واحد ثلاثة، اثنين هذه ثلين، خمسة، وهذه أربعة، تسعة تعالي العزيزة تخضر، تخضر أعطوني مسألة فيها تماثل تعمل تماثل؟ مسألة مسألة مسألة السيعة السيعة، أخوين لأم سيعة، في؟ سيعة تماثل فيه؟ ماذا؟ لو ذكرتم إجابة، سألت لكم؟ أخوين لأم أخوين لأ. حاول، حاول إنكَ عنده، تلو، تلو، تلو سيرة، تلو سيرة من؟ إثنين مشكلة تعرفها، إثنين مشكلة، كيتو تعرفها، طيب، نعم، ولا شيء، آه، شو كان؟ هذيكِ، اه طيب، طيب، طيب، طيب، اه طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، طيب، اصحى جايته هو الناس وهو ده سوده الناس وهو ده كده طيب طيب هذا مع هذا لا ان شاء الله تمام تمام اذا اثنين ثلاثه هذا اللي نريد كل صلاه هنا في الفرض يلا <ممم>. انا A B B B caıelim. Bир kleine mı ne? Evet. Evet. Evet bir de da bir cedeme. Evet porque...第三. Cedeme ترا فيها تداخل فيه زوج وزوج وام <تضحك> زوج وام زوج وزوج <تضحك> <سراب فيه> <تضحك> و بنت الزوجة بنت صحيح زوج ما عنده ربع ربع والبنت النصف 2 و 4 صدق مثلا فيها توافق هذه ام نازم <تصفح> <تصوح> <هم>. الزوج <تصفح> ومع زوج لا في زوج في كلمة رب هذا لا هذا زوج عفو زوج وأبنه بيطلع يلا خل في هذا داخل سأقول بمن عندي رقمان أكبر وأصغر والأكبر يقبل على الأصغر بدون كسر ثمانية وأربعين توافق آه. توافق العدد الأكبر والأصغر والأكبر لا يقبل على الأصغر إلا بالكسر توافق توافق يلا زوجة و بنت و زوجة و بنت صحيح لنا و زوجة و بنت و أم صحيح تماما بعدها إن شاء الله نتقبل إلى باب التصحيح لا يتساقط. متاعك الجد بالتعصير إلا إذا كان الجد معفر. الجد لا يرف بالتعصير إلا إذا كان الجد كان هنا يرت ما هي المسألة الشيخ؟ قلت يعني هون يجد بالفرق لكنه أعطيني مسألة مثلاً الجد والبن إن نعم بالفرق عم سدس. بسم الله يا إخوان حتى أبين لكم ما أنا <تصفيق> عندي زوج زوج وعندي ثلاث أخوات شقيقات. مم. الناس يفكروا بيحَط، التص، تصحيح. <السن. تسجق> <الأخوات شغل قاز؟ تسجق> <تصفيق> الزوج له؟ النصف. النصف. خوات شقيقات؟ الثلاثاء. الثلاثاء. الثلاثاء. مس أنا مين؟ ستة. الزوج يأخذ النصف كم؟ ثلاثة. ثلاثة. كم؟ أربعة. ثلاثة يعول إلى؟ سبعة. سبعة يأخذ. هل تقبل القسمة على ثلاثة بدون كسر؟ لا. لا. هذا تصحيح. إذا ما هو التصفيح؟ لا تقبل السهام، لا تقبل السهام، القسمة على عدد قبل هذا نسيت ما هو السميالي؟ مسألة وهذا سهام، سهام إخوان، هذا يسمى الفريق. الفريق، الفريق أو عدد الورثة ما هو التصفيح؟ لا تقبل السهام القسمة على عدد, عدد الفريق. إلا بالكسر، بالك... بالكسر. أربعة تقسمه على ثلاثة، لكن بالكسر بدون كسر. بالكسر. بالكسر. بالكسر. عدد صحيح. فكل أخت تقول أنا لا أريد السنت أو السنت أو كذا أريد حقي يكون صحيح. نقول خلاص لا في مشكلة. واحد. مثال آخر. زوجتان وابنت. أخليه إذن. كم؟ بس انا مثل معينة واحد سمعة هل واحد يبصن على اثنين؟ لا لا هذا يسمى ك... كسر هذا يسمى انكسار وقع انكسار اذا يا اخوة ماذا يسمى هذا؟ سهم وهذا فرع اذا كان هذا السهم لا يقبل القسمة على عدد الفريق الا بالكسر فهنا يسمى انكسار هذا هو الانكسار ما هو الانكسار؟ لا يقرأ نصاً من قسم على على الفين هذا سما إنقاص وإذا كان هناك انتصار فالمسألة تحتاج إلى تص سحي. تصحيح فماذا؟ طيب جدّه الإنقاص إما أن يكون على فريق واحد أو أكثر أو أكثر هنا وقال يكسر على واحد، فريق واحد وقد يكون على أقل مثلاً كان عندك هنا في المسألة في أه مثلاً أه أحب أه أحب أه أه أربع إخوة لأب وهكذا هنا يكون أكثر من فريق خلونا الآن إذا كان يكسر على فريق واحد الآن أكبر من هنا فصاعدا، انتبهوا للخطوات. من هنا فصاعدا إلى أخير ضفط الطلاب إذا وقع الانكسار على فريق واحد، فإننا ننظر ننظر بين قصها وعدد الفريق بنظرتين. إحنا قلنا في السرّ عندنا ثمانون وعندنا. يلا تدخل تنت تبين تبين, تبين. تبين. توافق خطوة ننظر بين السهام وعدد الفريق بنظرين فقط هما التوافق والتباهم ولا ننظر بينهما بتماثل وتداخل لماذا؟ لأن الثلاثل مقصومة ما هو أمان أمان أمان مقصومة يقنى. ستة ستة مقصومة. ولو كان التداخل مقصومة أيضا هنا ستة وهنا ثلاثة سم. تقبل أربعة وثنين لماذا ننظر بنظرين فقط؟ لأن التماثل مقسومة ليس هناك انكسار وتداخل مقسومة إذا سمع. ليس هناك انكسار إيه يكون انكسار إذا كان طيب هذا طيب رقم أقل من هذا رقم طيب. أو طيب. أو أنه في تبعيون بقي واحد إذن ننظر بك نظريني هما توافق وتبعين نعيد الخطرة إذا وقع الانكسار على فريق واحد فإننا ننظر بين السهام وعدد الفريق بنطارين هما التوافق والتباين فقط فماذا؟ إذا وقع الانكسار على فريق واحد فإننا ننظر بين السهام وعدد الفريق بنظرينهما التواهق والتباين نظرنا بينهما فإن وجدنا تباينا كما هنا أخذنا كامل عدد الفريق ماذا رفع؟ ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ لو نجس التباينا؟ نقص منزئ نقص منزئ نأخذ كل شيء لو, تبا... لو وجدنا تباينا كما هنا نأخذ أكبر. اسمعوا صلحت. لو وجدنا تباينا، فإننا نأخذ كامل عدد الفريق. عدد الفريق نعم. نأخذه كاملا. نعم. نعيد. إذا وجدنا بينهما تباينا، فما العمل نأخذ, نأخذ كامل, كامل. عدد الفريق. نعم. وإن وجدنا بينهما تباينا، نأخذ وفق عدد الفريق. وفق عدد الفريق. مثلاً هنا ثلاثة وهنا ستة ثلاثة وستة اثنين لا اثنين لماذا؟ لأن ثلاثة وستة توافق في أي شيء اثنين في النسب لسا في النسب واحدة ثلاثة في الظلق نأخذه وفق عدد الفريق نعيد اتركوا الأرقام احفظوا الأرفاض وصفروا تبقوا ذلك من الأقام. إذا وجدنا أن السهام لا تقبل الكسمة على عدد الفريق يسمى هذا انكسار لو وجدنا انكساراً ماذا ما نحتاج؟ تاجه إلى تصحيح حتى نصل إلى التصحيح لا بد من قلاعي قبلها أول شيء ماذا نفعل؟ ننظر بين السهام والفريق وعدد الفريق كم نظرا نظرين هما التوافق تباو ماذا نفعل لو وجدنا بينهما تبايونا كما هنا نأخذ نأخذ نأخذ كامل عدد الفريض بصراحة نأخذ كامل عدد الفريض ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة عشرة،, عشرة عشرة أربعة أربعة كلنا والله ولو وجدنا بينهما توافقا أخذنا وفقاً عدد الفريق لا نأخذ هذا نأخذهم ونحن نعيد لأحد مرة نطبع في الأفضل إذا وجدنا أن السهام لا تقبل القسمة على عدد الفريق هذا يسمى انكسار وإذا كان انكساراً يحتاج إلى تصحيح حتى نصل إلى التصحيح لا بد أن ننظر بيننا نظرتين بكره القاعدة اذا كانت صائنا ناخذ الحكم كامل العدد الفردي واذا كان توافقا وفرادى العدد الفردي واضح طيب نسوي فرق مثال هذا هذا به هنا وهذا يسمى جزء السهم. وهذا هو المقصود من هذا الدرس الى اخر درس. اهم شيء تحصل على جزء السهم. يعني المسألة كلها مبنية على هذا الرقم. جزء السهم. اين نضعوه? فوق ما هذا. المسألة. ونضربه فيها. هو المصحح ضرب ثلاثة سبعة مطارشة. راح. مثلا الرقام بيشف؟ واحدة الشخص ثم شمايه، شمايه السبعة؟ نتحقي بيضاء عام؟ كم عندي هاهوه؟؟ نعيد ثلاث في جوز؛ تسعّا، تس får <تسعة. تصفيق> أربعة في ثلاثة كم 게임، إثنا اثنا، هنا إثنا، إثنا، قسمة على ثلاثة نعم نعم، كم لكن يüchtه أربعة أربعة نجمع، وبن lived lived تسعة واحد واحد اكلاشوا تسعة تابهو لو جماعة هنا وكان هذا العدد اقل من هذا او اكثر منهم من أخطأ ده سوف أوري عليك سوف أوري وجدنا أن لا نتكلم على فريق واحد واحد, واحد. واحد. إذا وجدنا أن سمّي سمي ما لا تقبل الكِسْمَة على عمل الفريض فإننا ننظر بينهما في ضررين هما توافق وتباين بينهما تباينا نأخذ نأخذ نعد كلّ من العدل في المسألة ماذا فيها والحاصل هو سميها صاير هذا المصح هذا المصح المصح صح المصح عندنا المصح بس tale tamam. doğru. doğru. tamam. عدد الورث هنا؟ أربعة. أربعة الله الـ الـ اثنين اثنين اثنين وابنتين خلت ذكر له كامل؟ خطأ ستة. ستة. ستة ستة ابنين اربعة وابنتين كامل؟ ستة هذي ستة ماذا هذا؟ عدد الفريق وهذا؟ سيهان هل يمكن ان تقبل ثلاثة قسمة على ستة؟ لا لا يمكن إذا كان هناك كم؟ اين ما دام الامتثال يستوجب الى تصحيح تصحيح متتكم متجانس ما دام صح انظروا نظريين انظروا انظروا بين ماذا بين التوافق والتباين الفريق. الفريق بكم بنظرين هما التوافق والتباين هدا وتوافق لماذا لان ستة عندها الثلث وهو اثنين 3 عندها الثلث وهو واحد ماذا نحن نأخذه؟ الموقف عدد الفريق. الموقف عدد الفريق. اين أنا أين المسألة. فوق المسألة. ماذا نسميها؟ جزء الساح. جزء الساح. وهذا نحتاج شوية كثيراً. ثم نضربه في المسألة. كم؟ 24, 24 ثم ماذا سفعل؟ سهل. سضربه في ما يصير استاذ 1 ضرب 6 6 3 ضرب 6 18, 18. 18. اذا كل ابن سوف يأخذ ال نصيب كل ابن سوف ياخذ 30 هي كل ابن سوف يأخذ 6 وكل بنته سوف تاخذ 30 طب هذا هذا السلام سلام هنا. هذا المصح. المصح. اربعة المسألة. ستة جزء السهل. هذه وهنا قلوبس. أسهم أسهم أس سياس أسهم من بورصة أس سياج لماذا لأن من ثلاثة إلى إلى عشرة إلى دام جمع كله سياج يعني أكثر قسم طيب عدم قسمة هذه على هذه يسمى انكسار انكسار انكسار وستة ماذا نسميها عدد الفرع عدد الفرع طيب نشوفوا يا ورثه اذا كان هناك اذا كان هناك سهام لا تقبل القسمة على عدد الفريق إذا كان هناك سهام لا تقبل القسمة على عدد الفريق فهذا يسمى انكسار وبالتالي فإن وبالتالي فإن المسألة تحتاج إلى تصحيح من أول سطر وللحصول إلى التصحيح يجب تتبع ما يلي من أول سطر إن وقع الانكسار إن وقع الانكسار على فريق واحد. فإننا ننظر بين السهام وعدد الفريق بنظرين فقط بنظرين فقط هما التوافق والتباعد هما التوافق والتباعد ولا يدخل التماثل والتداخل لأنه في التماثل والتداخل لن يكون هناك انكسار لأنه في التماثل والتداخل لن يكون هناك انكسار من أورصدق فإن وجدنا يا أخوان انتبهوا هذا قمت لكم سوف يحتاجوا إلى آخر الفرائد في المناصحات والرد والحمل والمفقود وإلى من ذلك ماذا تحسبنا؟ وجدنا بين الصهام وعدد الفريق تبايناً أخذنا كامل عدد الفريق. أخذنا كامل عدد الفريق. وإن كان بينهما توافقا، وإن كان بينهما توافقا، أخذنا وفق عدد الفريق. وهذا المأخوذ يعني في الحالة سوف يعني صاروا في توا توفقوا هو جزء ساهم المسألة، جزء ساهم المسألة. نضعه فوقها ونضربه فيها. والحاصل هو المصح، والحاصل هو المصح. ثم ثم نضرب سهم كل وارث من المسألة الأولى. في جزء سهمها، في جزء سهمها، ووضع الناتج ووضع الناتج أمامه في جدول المصح، في جدول المصح. من أول سماه؟ يسمى, يسمى جدول المصح؟ لا مش هواه. مسح الأولي لا هذا المسح. ثانٍ. هذا محتاج إلى تصحيح. لما تضرب. عادي عادي. اعتقد والله أنا أن إن الذي ما ما أراد أن يفهم فأنه لا يفهم. بس واضح. هذا المثال. طيب. عندكم في المسرحين الاثنين الاثنين إخوان لا لازم صنادق في الكتاب. عارفوا بيتنا حتى تستعينوا بالمعلومات. عندكم في الكتاب؟ علىكم كتاب؟ نعم. طيب شوف الخطوات. عندكم زوجة؟ أنا لا أقول لا سباي لا سوافة. عنتم استخرجوا ذلك. عند زوجة ابنه بنت. ابن بنت. أربعة لا إنجاب، توم توم، إبنوين، ماذا؟ من؟ ثمانية واحد هنا كم واحد واحد كم واحد واحد مقسومة هنا كم سهام كم سبعة سبعة وهنا كم ثلاثة ثلاثة ثلاثة مقسومة انكساب انكساب انكساب مقصوبة ماذا بينا هما؟ انكساب انكساب تباين نقرأ اقرأ يسوء الذي كسبناه ايه لا اقرأ من الاول من الاول اذا كان هناك سهام لا تقبل وخص اذا كان هناك, هناك سهام لا تقبل وخص لا تقبل الكسمة على عدد فريقي فإلا ننضط نظر بارس الانكسار ببالتالي فإن المسألة تحتاج إلى تصحيح نعم الصلة يجب أن يكون على مايلي. نعم. نوقع الانكسار على الفريق واحد. هذا فريق واحد. اسم الفريق؟ فريق واحدين. فإيننا ننظر بين السهام؟ بين السهام هذه هي. وين؟ عدد الفريق. زين. بماذا؟ بين هما. توضيح. مساوون. مساويين. ولا يدخل التمثيل تداخل بينهما. فين جندنا؟ بين السهام. وعدد الفريق تبايننا. تبايننا. أخذنا كامل عدد الفريق. إيوه. وجدنا توافقنا. وفقاً جندنا توافق أخذنا وفقاً عدد الفريق. واصل؟ م. وهذا المأخوذ يسمى جزء. هذا المأخوذ يسمى جزء السهام. ماذا ما نفعل به؟ زين. من فوق. وضعه فوق, فوق, الم. الم. الم. فوق المسألة. ونضربه. فيها. والحاصل هو المصح. هو المصح. كم ضعف؟ 24 وعشرين. أربعة ماذا يسمى هذا؟ المصح. المصح. المصح. المصح. المصح. ثم. مضرب السهم كل وارث من المسألة الاولى. ساعدة سهم. في جزء سم. سيمس هناء. انا ما هو. وأنتيج. نعم ما هو في جالول? المصحة.. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة. سبعة ضمن ثلاثة. واحدة اشخاص. واحدة اشخاص. اه هنا كم? اتنين. ثلاثة. اه المنسيات اخدوا سبعة سبعة. أربعة عشر. أربعة عشر. يا شيخ أنا لما أخذت ال لما العدد يعني ست ستة كم؟ لما أخذ ستة كم؟ أخذت ستة تضع اثنين. انا خطأ. أنا بيشوف مع تبايو. هذا حداشر. هذه. انا أتكلم لكن نشوف نقول نأخذ وفق فريق وكذا وكذا. انا أقول هل سنتطبق عليه الآن؟ فين هذا؟ نعم. نعم. طيب، شو انتبهوا في السبوراتي؟ انتبهوا في, في, في السبوراتي، وجدنا بين السهام كم؟ كم؟ سبعة، سبعة، وثلاثة، وعلى الفريق كم؟ ثلاثة، إن كساراً لأن سبعة لا سبب على ثلاثة, ثلاثة، فـ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 هناك نقص ني انا شي هنا نقصوا دونك طبعا غادي نمشيو نو يبوا انا غادي نريد طالبا يتفضلوا ويتفضلوا بكل ابوابه يلا يمكن ان يستخدم ما كتبناه ما فيش مشكله يلا نسأل فيها ماذا فيها مساله زوج بنتين اللي هنا هنا دي دي بنزين بنزين نوصوا رابع واحد ثلاثه خلينا نسوي خطوه خطوه ماني اتفضل انت را مستعد ممكن هناك شيء يسوي نقاشه نضطر اذا انت تذكر إذا كان هناك سهام لا تقبل قسمة على عدد فريق طيب كم سهام هناك؟ ثلاثة ثلاثة عدد فريق كم؟ ستة ثلاثة لا تقبل على ستة وفد الواسط عندنا توقف. ماذا نفعل؟ فنأخذ وفقا لحدد لا شخص انكسار نحن انكسار لا يقبل قسمة <تصفيق> عدد مكسماسي السهام على عدد, عدد, عدد الفريق نعم. فنأخذ وفقا هناك انكسار هناك انحراف هذا تصحيح يجب م... مده. مده. ننظر بين حتى نصل إلى تصحيح لا ننظر بين السهام بين الشهاب بين السريعان وعدد القيم بكل النظريه النظريه هما توافق وتباين سمعتم لا توافق وتباين نظرنا بينهما فوجدنا توافقا في مسألة الثلث ماذا نفعل ناخذ 2 و 5 و ما هو الفرق ني ني هذا هو ضرب 4 8, 8. 2 واحد 6 اذا 2 في 2 2 سهل والله أخوان صراحة نقول لهم ص والله ما وجدت أصل من الفرايد فقط أنه تحتاج إلى أقام الحساب عندكم أقام عندكم هل إمارات فقط تحتاج عمل هذا وعمل هذا وزين كذا إلى غير ذلك نسأل ليس بصعبا أبدا خصوصا وزارة الحساب قد يكون الفقه ربما وحيد وكذا الحساب سهل الحساب سهل عمل إزالة. أي خوان. اقرا بسرعه انا بقول اقرا اقرا اقرا ايوه اقرا خذ ورقه وكرن ارقازو جاز وابن الله اكبر هذا هذا طبق ارز وجاز وابن طبق من بغداد عائله من بغداد كان هناك رجل سيرج كبير فتنا في القيلون التي دكانه ذكانه يأتي للبيت ويصلي ويقول ثم ينام عم ليس عم الشيء هذا رجل هذا رجل <ساجل. تجل> فهذا الرجل في بعض الأيام لا يتلق البيت لا إلى قيلونة ولا إلى غداء ولا إلى أي شيء فزوجته شعرت بشيء قالت لجارتها وقدر تتبعي أثراه فوجدته يدخل ميتا الزوج متزوج إنها إنه متزوج متزوج عليها مرة الأنياء فما تزوج فما تزوج فالزواج الأولى كبير أخذت المال هي المدام اللي لها زوجة إذا عندها عندها ثمن زوجة ثانية أيضاً ثمن يقسم بين اثنين وكان يعني ثمن يعني ثمن ليش ثمن يعني ثمن فأخذ نصف الثمن وذهبت للزوجة الثانية. قلت انتظر. أنا أعلم أنك زوجي بيك وكذا كذا. قلت لماذا؟ قال لا يبصق. قلت وضيعه. فقد طلقني كم يعنيه؟ سبحان الله. ما شاء الله. شوذا شو مصفر؟ زوجي. نقبل عاملة عاملة تانية من بغداد إذا الأولى؟ تمام. من عند المرأة الأولى أنها صدرت طفل تانية؟ لا. مستحيل. والثانية أيضا لو أردت أن تحترم على المال تأخذه. Tabii. Lakin arkadaşlar, affon tırnakını. İler halimize salimim. Film hayırsa, dostlarım. Allah azap zavuşat ve imi, sana. Sıhla, sihla cidden. Ya da? Allah azap zavuşat ve imi. Allah azap zavuşat ve imi. Sihla cidden. Ya. Sihla Ha tuhahtır. لا أتكلم. أبداً. صراحه لا كل واحد يتحدث في نفس الوقت صراحة الفرائد لا أن تدرس في فصل واحد انا لاش كذا مادام الناس سبقنا غير بقي سامي لا قط ندا كل شيء سبق اجابة يعني فرقت في فصله ما <معنى> هو الإشكال الإشكال في المدرس مادام المدرس مادة واحد فبالتالي نحن نقسم هكذا وهكذا صحيح نمشي <معنى> <سكي. معنى> شوية شوية شوف أن بقية نشر الكتاب والباقي في المناسخات والمشاكل البداوين صعب شيء يا مناسخات إن شاء الله نصف ساعة شاء الله لكن نحن الآن يا أخوان هذا أساس للتصح للمنسحة هذا أساس متين للمنسحة لو لم يفهم الطالب تصحيح تصحيح مو صحيح أنه يقبل على على المصح أبدا ليش لهذا نحن كتبنا وصرنا نكتب حتى نثبت هذا الأمر سبحان الله إن شاء الله يكون لنا المنسحة تأييدت تعالوا يا خذني صلاة ام اربع اخوة لام تحت او سهل عليكم مسألة في المسألة الاولى الزوجات عندهم يشتركنا بالثمر <تصفيق> والابن الباقي <تصفيق> واضح؟ ام <تصفيق> اربع اخوة لام وعم الام لها <تصفيق> <الثلث>. <تصفيق> اخوة لام كلهم الثلث والعم الباقي واضح؟ تسوكلوا على أخو أربع أخو الأم يشركون في الثلث والعام باقي. العام باقي. إذا الأم عندها الثلث إخوة الأم عندهم الثلث والعام الباقي طبعا ما من ثبانية وثانية من ستة, ستة. أكبروا الباقي Thank you. يا سنيه صباح شوف هذا كتاب شوف كتاب شوف الامن الاجتماعي للمراه من خلال احاديث صحيحه لو أنك قرأت في الأولي، فهم؟ سوف تجد الطمأنس. شو مثال؟ أول حديث سقلمها، أول حد، كذا كذا كذا. فيهم وجود. بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضعين وإن أوعج شيء في الضع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته. جميل هذا هذا يذكر في الكتاب أنني توزيع كذا. والهيئه العالميه من سوت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذا مثل هذا حديث هذا لو كان سوف يقرأ هذا مسلم فقط قد يقبل أوروبا. لكن أنت الآن في مثلاً في أوروبا يعني مثلاً بضعة بضعة أمطار وز... ثم تأتي بهذا وثم من من من شفنا الاحاديث يا اخوان روحياً والله اخوان انا لا اسمع من الهواء ولا اسمع من شيخ من خلال الاحوال والنصوص يجب على من يقول خطبه او فتوى او درس او كذا ان تحقق مقصوده تحقيق المقصود ليس دينيا فقط دينيا دنيويا اجتماعيا قانونيا وكل شيء الان تصور لو انا فوق من البق وان اعلى شيء في المراه ذكرها والضلع كذا كذا كذا سوف لك اذا هذه المرأة من انت انت من اصل قلت بأنها هي عبت عوجة, عبت عوجة, عوجة من أصل مم. إذن وليس أن هذا العوج أنه يستقيم لا لو كاستقمته في صوتك يستكسره إذن معنى هذا؟ <تصحيح>, <تصحيح>, <تصحيح>, <تصحيح>, <تصحيح>, تصحيح ماذا تحقيق والله هذه لا تحقيقه <تصحيح> إلا بغض وكذا أصرقنا نحن مسلمون وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله الله ولي هذا خلاص هذا بقالي المسلم على الله ونعيد لو باحد في ابن ماجه وصحيح على رأسي وعين لكن هذا يحقق المقصود. أبداً. أبداً. من هذا الأسبوع في ثم يعني في لودن. أنا, أنا. أنا. ما أعرفه. قال كلمة عندهم هو صح ولكنه أنا كنت هناك. أنا كنت. مم. كنت. هو <تصفيق> كان مكاني فيها. هو جاء مكاني. أنا كنت في هذا سبحان الله. نعم. أنا على ن نضع ترجمة للخطب في موقع المسجد. فكتي من أخوتي كانوا يفرحون يعني لم يحضروا خطوة يسمعون <تصفيق> اه يعني آخر شيء فهمت لكن هو جاء الأخوة وكذا وكذا وكذا يا أخي هذا ماذا حقق هذه الفتور ماذا حقق هذا لا برجع يعني عاد خلاص قالوا <تصفيق> أوقي <أوقفها. تصفيق> فلا أوقي نعم نعم هذا شخص ما دحققت؟ ما يعني تفادى وتجادل ماذا حقق ماذا حقق والله والله ويقول من الذي يمنع أن الزوج يضرب ز زوجته لكن يضربها بعيده الآلة والله يا أخوان شب صديقوني عندما أخبر لأحد الإخوتي قال بأن الإمام ضرب زوجته بعود الأراك تخيلت أن هذه الصحيفة سوف تأتي بصورة كبيرة لعود الأراك والأراك تعيش بصورة كبيرة وقطعت ما كذا كأنه ليس صغير كانه غريض وطويل عصر, عصر. مشكلة كبيرة, كبيرة. ذلك صحيفة أقرأ لما جاءت ب... المشكلة وقعت في اللغة وجاء بصوت المركز اياد شعبان صوره ما يقال هناك منبعه من هناك ما ادري انت ولكن ماذا حققت هذه الخطوة ماذا هذا حققت ما هذه الخطوة ما حققت صواب والله أنا أجزم لا تقبلوا حتى المرأة المسلمه لو أن المرأة مسلمة كانت هناك السماعات إيه الزوجة درب هذا والله لا تقبله حتى لو غسل من من من من أقل تقييد لا تقبل لا تقبل ما تقول وكل واقع يا أخوي واسأل واسأل أي أخت الشارع واسأل أي أخت والله لا تقبله كيف أبي برا كذا كيف كذا واحتماله يندرج في نسمة ده بأنه في احتمال الإسلام والمسلمين فهم يسمعون كل شيء حتى ولو خطب أنزاي أخذنا خطب سكوا يزوج خلاف وفصل مناه لا أخده فصلا أنا لا أخده فصلا شو يا أخي كان هناك أحد إخوتي لا أذكر اسمه معروف وصراحة كان من طلاب المُجْزَهِدين والآن هو يعني فتح الله عليهن أن هو ما شاء الله يتصل به كثير يسألوني وهو على الماهر قال لي إن هناك إماراً قرأ على مرأة ثم كان هذا الرجل طبعاً إمامك غيره شخص ما أقول نفجل كذا يعني لم يراقب ربه عز وجل فمس مرأة وكان يظن بأن هذا المرأة في غيبوبة وهي شعرت بذلك فأخبرت هذا الرجل فهو قال يا شيخ هل يمكن أن تذهب كذا كذا قلت له والله الإسلام لا ينقصه قلت لا تذهب قال لي قطوة شيخة يعني يقول منها أنها لا تدهى قال حتى تفضحه وكذا كذا قصر له الإسلام ما هذا تصوروا شذا في ذلك الشرطة من فعل ذلك بكي إمام؟ مرحبا سيد مرحبا إلا أنها مثلا تقول تحذر منه تحذر منه أو نقول أقول تذهب إليه وتقول له اتق الله وإذا سمعت أنك تلقي شخصا سوف أفضحك حتى يمتنى عن هذه المشكلة ويتوقف ولا ينسى عبدال ضروره فهمتم يقول لماذا لو ان هذه خرجت كيف يقولها لها وقع عبدالش الدكتور كبيرة مم. هذا هو الإمام هذا مم. هو وكذا اذا سوف مم. يشبهونهم بما عندهم الكنائس الذين يقعون في مم. الأطفال وكذا اذا اقول يقول شوف القاعدة يجب ان تحقق الفتوى او الخطبة او الموعدة تحقق مقصودها وليس المقصود بالمقصود هو المقصود الديني أبداً أبداً شوف عندنا دليل لولا أن قومك حديث وعهدين بكفر أو بإسلام لا بنيتهم كذا لعنا قواعد أراهي ما الذي ينعوه؟ تصورنا أنه ودم الكعب ماذا يحدث؟ كيف؟ تركها كم صنوة كان في المكة؟ قبل أن تفتح ثلاثمائة أو سين غيرها؟ كسرها هدمها لا بالنسبة بل ولا تسبوا الذين يدعون فيسب الله شوف شوف لا يسبه فيسب الله رغم أنه شر شوف يا أخوة قل من يرزقكم من السماوات؟ السماء وانها على هدى أو في ضروري قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما لستُ تجرمون تعملون شوف الأخلاق في الحوار يعني أنتم في نظركم نحن مجرمون ونا كنا من أدب الحوار أنتم في نظرينا أنتم تعملون وليسوا ليسوا مجرمين قلنا تسألون عما أصلا في نظريكم ولا نسألون عما ما هو كان كان العدد كيف يكون مجرمون ماذا قال تعملون ما هذا الأسلوب الراقي الرقي جدا جدا بهذا يمكن سنا إنه يحاول إنه يتكلم كذا أما رأى دورهم لا لا قلنا ماذا حقق الفد ولا فصل من وظيفته المشيت الآن في ورطة لأنهم معصرين به. كيف تحبين الاعتراف؟ الناس الآن سوف يصروا في هذا المنشئين. مقص مجلسات المنشئين سوف يحطون. من هذا المنشئ سوف يتوقفون. ماذا خلاص؟ ما هذا؟ خلاص. إذا أنا أعيش تحت الأقوى اللي يعيدون هذا الشيء يقول نحن دائماً مطالبون بالأعمال ولا علينا بالناساج. لا. وعلى في كل شيء. لا لا في كل شيء. حتى يقع على مسألة. عشر. خطر هذا. وهو متمكن ولديه إجازات. وكان يعني. ف... فهذا مثل هذا. لا ما شاء الله. لا لا. يا. عليه سأل كتاب الشيخ شاطبي رحمه الله ليس الشيخ شاطبي القراءات، شيخ شاطبي الأصولي. عندما هو موافق الشاطبي هذا الكتاب. وخصوصا فيما يتعلق بالفسور. ما هو يقول. يجب على المفتي أن يحقق مقصوداً ويجب على المفتي أن تكون فتواه يعني ملائمة للوضع ملائمة للحصر ملائمة لما يأتيك شخص ويقول لك ابني عنده عيد ميلاد في المدرسة هل يجوز لأن أشتري له شيء يحتفلون به في المدرسة ايما شيبس و حلويات حلميات و ايما مشهوبات و ايما حدية و كده و كده تقول لا محرم تشبه بالكفار لا رس الله عريم كده وكذا وكذا و كده و كده و كده و كده مرفض تده مع هذا الابني قول يا بني ماذا تريد؟ يقول فلان يسير بكذا وكذا نريد كذا وتفعل له حفلة جيدة جدا وتكون أفضل حفلات من جميع الزملاء. شوف يا أخويا. أنت الآن يا بني حرام كذا كفار ما بهم وكذا وكذا كذا كذا كذا ماذا يحدث؟ تريد تهذت؟ كراس. عفوتي كراس. ذلك <سيكرة>. تبي يا أخويا. <تصفيق> وأضاف إلى ذلك أنا ولد الصغير. ولده في 16 سرعة يعني وقت ايجاب ايجازة ايجازة ايجازة ايجازة انا على حسب الاجازة طبعا الاجازة التي تنسب الدراسة تبقائيا نقرناك حفلة في السنة قبل الماضية قبل الماضية جاءت معلمة وقالت اليوم الاخير من الدراسة سوف نختفي بسهل <تصفيق> ابني لم يخبرني جاءت هذه المعلمة جاءت به التي جاءت به كذا وكذا فوقع في نفسي حزن <تصفيق> فقلت الله ما كنت أدري في السنة الماضية نحن كاتبنا المعلمة وقلنا لها نريد أن نجعل له حفلة والله يا إخوان ابني فرح كثيرا جدا <تصفيق> لأنك حتى أنت لو لم تصنع حفلة سوف يصنعون له حفل ويتخذون منك مو. موقف. موقف. مو. وربما قد يصل الأمر لأن يسحب الابن منك. يميل إليهم أكثر. والله سوف يسحب. لماذا؟ الابن سوف يقيم. لماذا لم تستفز الابن أبلايون؟ كذا كذا إذا أنت تعقد الابن من الأهل. فهمت؟ ماذا تفعل؟ لا. شريف. قبل أسبوعين. قبل أسبوعين. فيه. فيه عصوتين. فيهين رأب أو بنت. مراهقة عمرها 18 سنة من أسرة زوجتي هي الآن في المركز تعرف اللي وقع عندك المشكلة مع المنز وقدامها في المركز هي الأم مغطس فذهب فأخذنا مولد وذهبنا لما ذهبنا يا إخوان المسؤولة كان قلبها ملي بالحقد علينا تظن هي قالت لا سوف يأتي إيمان قالت خلاص هذا اه لا سوف ذهبنا إلى عملك. يخوان ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ قد يقولوا شخص لا المقصود أن تصحبها من هناك بسكت لا. ألا قلت سيد شوف. المقصود الآن أن ترجع البيت إلى البيت. ليس المقصود لا حجاب ولا صديق ولا ذهاب الليل للصهر ولا كذا. ما هو المقصود؟ لرجع البيت. لماذا؟ لأن ضررها. لأن بقاءها هناك ضرر أكدر. إذن نحن نبني على هذا. أما قلت لا لا هي مشكلة في هجاب قلت الآن المقصود الرجوع والهجاب <تصفيق> لو كان الهجاب تلقيها هناك لا, لا نمشي مم. قلت لا انتكت عرف كتر قلت الآن ترجع لا تبقى, تبقى في عيد الكفر أخبر لماذا؟ تبقوا هناك يقول هنا اخونا ايهما در الاشد تبقى في البيت في البيت وابدون الهجاب وكذاكما هي عدد كثير من البنات خصوصا صبع إلا لا, لا. لا. بيتي. في البيت فيرتروا أقل نعم نعم نهبنا إلى هناك واجتمعنا مع هذه المسؤولة حينما كنا نتحدث في الأول كان ترضو بعنف، لكن لما سمعت ما نتحدث فيه هو المقصود وكذا بدأت تضحك، قد ما زل بدون قهوة، كذا عفوت قوم عن العين فقط ماء وكذا متى متى تكررون الزيارة كثير من الأمور حتى والله يقول تصلت بنا المسؤولة يعني قبل أسبوع أو كذا كانت هذه أخت تريد زيارة مرة ثانية، فذهبنا إلى البيت، ذهبنا كذا، تكلمنا ذهبنا إلى البيت. هذا لا حتى معلوم. هملا البيت. هناك يوجد أخوه اسمه خالد. أنا أبي طلق أمي لكن أنا هو المسؤول. طيب المسؤول ماذا؟ شو كلا؟ ما الذي زعالة المسؤولية؟ إذا كنت أنا المسؤول، أختي لا بد تطيعني وكذا وكذا. طيب يا أخي. تكون نموذج وتكون نموذجًا؟ نعم أنا يجب أن أكون نموذجًا والمسؤول. قد وأن تتحل قرآسها كذا وهذا صفة. وين هذا اللحية الصغيرة هذه فهمتوا هذا هذا نموذج خلونا كنا ندرج سبحان الله قطوا هذه في فوشو داشا نعم قطوا يا اخي يعمل والله لو وجدتها اقتلها والله ادبحها والله لا لا لا كل أنا ريفي أنا ريفي مو عند تلك كانت خطوط صح هذا ينفخ كل بهذا ضاعت الامه بسببك صح والله لهذا خوان الأخيارين الحالتين نحن نحققه المشكلة الآن أتبقى في هذا المركز على الحرية سلمت تقيا النسورة قالتنا قتبيش السينما تمشي لا كذا صديق صديقة ما عندنا أي مشكلة الممنأة تن تنضبط بقوانين المركز نخرج في كذا ساعة في كذا تمارين كذا كذا إلى ذلك <تصفيق> الآن يا إخوان يجب أن نفهم هذا يعني الآن لو أنك حققت شيئا من هذه الفتوى وكان هذا يضر المسلم لا تذكره يا شيخ لا والله لا تذكره لماذا تذكره؟ أنت تصور مثلاً تيمثل قبل سنوات في شخص متعلق الإسلام في ألمانيا وكان قد صار قبل ذلك عندما كان ألمانيا صار كثينا قال إذا لبنا الطاعات قام القراده لا استطيع ماذا فعل زمل الانقطاع والراضي يده الانقطاع هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في إِلَّا الْإِمَامِ إِلَّا الْإِمَامِ أو من ينيبه الإمام نبي صلى الله عليه وسلم قال وغضوا يا أونيس إذا مرأتي هذا هنا أو من طيب حتى الحديث عن القصاص أو الرجل او الجلد او كذا طيب شخص يقول آآ يجب الرجل مم. يجب الجلد طيب كلامك جميل وعندك أدلة أين لا يهو <تصفيق> إنكم خضر الآن. السعودية الآن في تحول يعني من رأس صحيح. على عقل. صحيح. مباشرة. <تصفيق> رأس على هذا في المستقبل. هذا تمهيب تغيير كثير من غروس عميك. كثير. ليس واحدة؟ كثيرة جدا حتى تبقى السعودية أنا خلاص الآن راضينا عن فهذا ما له لم يقرض عنها سوى تغير وتغير وتحول وتذهب وتأتي وكذا حتى تكون صورة خلاصة وليس معنا خلاص الآن نعم خلاص ولن يرضى عنها ولن يرضى عنها يا أخوة لماذا لماذا نحن الآن حتى مرة لمرة يقول صور سمعت شخص شخص, شخص في القلب يفتي وعلى المرأة تنباس وكذا وكذا وكذا شيخ أنت تلتي في الماكة يا لن ترى وجه المرأة إلا في موسم الحج والعمرة لو ذهبت مرأة من خارج السعودية كاشفة الوجه فكيف أنت من هناك تلتي؟ على وضع المرأة هناك كذا والاختلاط وأعزل كذا. كذلك إخوة كثير والله إخوة ليس مقصولي أنه غايل أحكاً لا يبدو لا أنا نفسه بشيء ولكن أنا, أنا بشي. أقول ما دام أن هناك قضية فيها اجتهاد فن نجتهد منها ونكييفها حلا حلا على حسب الواقع. مصحيح. إحنا إحنا كان كان عندنا في نحن نقول في مسجدنا الحمد لله عندنا خمس مطاجن. قبل أسبوعين ثلاثة اجتماع. لماذا؟ تأتيك بعض النصوص. مثلاً أم صر أخاك ظالم أو مضوماً أخاك أيضاً ما معه الأخ أخاه في الدين مم. طيب غير مسلم. تبسمك في وجه أخيك تبسمك في وجه أخيك في وجه أخيك مثل نوص نحن نجتمعنا لأجل أن النص العربي كيف نفعل به والترجمة كيف نفعل بها مم. لماذا؟ حتى نلائم الوضع مثل هذه الأمور نتدرسنا الحمد لله وعندنا إخوة يعني ما شاء الله يعني لنا في الثقافة عالية جدا ويعرفون حتى بالوضع يعني نتدارسنا مثل هذه الأمور لماذا؟ حتى لو أننا أتينا بكذا لا نتي بشي لا ينخلف الدين ولا ينخلف نحن نق الخطرة خ خصص خطبة سنة. ما هي نوع نوع الخطبة حكمها نحبتكه إن الذين يؤمنون بالله الله كذا كذا ولا كذا كذا كذا ولن وكذا وقل بليكه أصلاً يا شيء بغض النظر عن المسألة يجوز و يجوز هل هذا يستفيد من الناس؟ لا لا لا لا لا لا لا <تصفيق> أنا في سلسة الماضية في عيد خمسة عشر تعفونا خمسة عشر تعفونا، خمسة عشر تعفونا، خمسة عشر خصصوا خطبتين خطبة لأم عيسى وخطبة لعيسى حسن هذه أخوتي قالوا والله ما كنا نعلم هذا ذكرت مثلاً مكانت مريان في الإسلام قلت هناك صورة في القرآن اسمها مريم ها يبدو؟ كيف؟ كم من, من النساء كثير ولم يكون من النساء إلا كده منهم مريم وكده ثم دكرنا خطيس حتى المسلمين ما كانوا يعلمون ذلك عندما تفعل ذلك الشيخ شيخ سمعوا سمعهم لأه عندهم حتى عيسى حتى إذا حدث إخوة عنده ومرأة مرجيقية دام بهذه الخطبة إليها والله يا أحمد الإسلام أحمد الإسلام محمد الله أسوح الله نعلم ذلك قال نعم هذا يجب الإسلام هذه خطبة الشيخ هذه الترشمه وهذا القرآن وهذا النص وهذا الحديث وهذا كل شيء تفضل يا فهيسي نحتاش إلى هذا أنا ذاتيًا حكم حب الكافر. تريها حب الكافر دايمًا تأكل من ماله، تأكل من مال تعيش معه، تتداوى فيه، تعرفين، سامكنه. والله الذين يقول ذلك يقول يقول, يقول أن هذا بالماهر لماذا؟ فحتى لو لو أنني لو أنني مريت أنا هذا. شوفنا كل شيء. والله يا أخوان نحن في حاجة إلى أن نشكرها ونلا. والله. يحب. ولا يشكر الله ما لا يشكره. هذه المبادئ نحن نفهم عنها. القهوة. أممم. عصير. أجل أجل. والله أجل. هذاهم بالشكل يعني هذاهم بيسنده. يعني يعني في صديق يعني صديق طريق صديق طريق. ااا مشيت صديق في هل تعمل وين؟ فقط إن أنا أعمل وين؟